من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الصلاة على النبي على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل بل لعظم هذا الإنسان سيد ولد آدم يوم القيامة فإن الله عز وجل جعل الصلاة عليه من أسباب رحمة الله جل وعلا الله الجليل العظيم القوي العزيز الحكيم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على خلقه ثناءه عليهم أي الله عز وجل يثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بالنا نحن لا نصلي عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه كل الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي إلا نبينا يقول أنا لها أنا لها يسجد بين يدي ربه عز وجل فيقول الله له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فتبدأ شفاعة حبيبنا صلى الله, صلى الله عليه وسلم يبدأ يشفع لأمته من أحب أن يشفع له يوم القيامة فليقل دوما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من صلى علي صلاة شوف الفضل الثاني الآن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر والله لو كانت واحدة لكفت لو كنا نصلي على النبي ألف مرة فيصلي الله علينا مرة لكان هذا فضل عظيم لكن أن تصلي على رسول الله مرة فيصلي الله عز وجل عليك بها عشر مرات أي فضل هذا؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأعظم حسنة صلاة الله عز وجل على خلقه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شف من حب الصحابة لرسول الله يريد الرجل أن يطلب من ربه طلبا حاجات دعاء يرفع يديه يسأل الله عز وجل أن يقضي حوائجه ويفرج همومه فقال يا رسول الله أجعل لك في صلاتي يعني في دعائي الربع قال إن شئت من مني اليوم إذا دع الله عشر دقائق دقيقت ونصف هذا هو الربع يجعلها في الصلاة على النبي من يجعلها؟ لو دع الله أربعة دقائق يجعل دقيقة كاملة في الصلاة على النبي القليل قال ان شئت قال أجعل لك من صلاة ثنف يعني أكثر قال إن شئت قال أجعل لك في صلاة النصف نصف الطلب والدعاء صلاة عليك والبقي أطلب ما شاء من الدنيا قال إن شئت الرجل ماذا قال قال أجعل لك صلاتي كلها يعني أرفع يدي فقط أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فعلت إن فعلت هذا الأمر في قلبك أشياء لكنك استعفت بها بالصلاة على النبي قال إن فعلت تقضى حاجتك ويكفى همك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حبنا له نصلي عليه كان الصالحون إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد منهم إذا كان مطجعا يقوم فيجلس يجلس يقول أستحي أن يذكر رسول الله وأنا مطجع وكان النسيرين رحمه الله محمد بن سيرين إذا ذكر النبي عنده خشع خشع لأنه يذكر من؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم والبخيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه ودع جبريل على هذا الإنسان دعا على هذا الانسان قال يا رسول الله شقي من امتك شقي من امتك من اذا ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل امين فقال النبي امين هذا رجل الشقي إنسان محروم يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه بخيل محروم بل اسمع لهذا الحديث الخطير يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطئ خطئ طريق الجنة خطئ طريق الجنة من نسي أن يصلي عليه من نسي أن يصلي عليه خطئ طريق الجنة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 ولعل أقلها في الكمال أقلها في الكمال أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد ومن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يومه وليلته عشر مرات حلت له الشفاعة يوم القيامة نعم نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا أكثر من أموالنا أكثر من أولادنا أكثر من الناس جميعا ولهذا نصلي عليه وسخر الله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض وظيفتهم يوصلون السلام إلى رسول الله الآن, الآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ميت من سلم عليه سلاما لو قلنا السلام عليك يا رسول الله فإن هذا السلام يصل إليه في قبره تصله الملائكة ويرد الله عز وجل إليه الروح صلى الله عليه وسلم يرد الله عز وجل إليه الروح ثم يرد النبي السلام على أمته هذا أحد الشيوخ العلماء الدعاة المعروفين في هذا العصر أصيب بمرض فاضطر لعملية العملية بعد يوم يومين ما نجحت وصار في نزيف في الداخل فجاءه الأطباء وقد اجتمعوا بعد الفحوصات كل المستشارين قالوا لا بد من عملية أخرى ما في حل لابد من عملية أخرى لأن الوضع يتدهور قال لا بأس وافق قال الأطباء جهزوا غرفة العمليات وخرجوا من عنده وكانت عجوز تقم الغرفة فقالت لهذا الشيخ عجوز قالت صلي على محمد وآل محمد فقال الشيخ اللهم صلي على محمد وآل محمد قبل أن يدخل في غنفة العمليات أعيدت الفحوصات مرة أخرى فتبين أن الشيخ سليم ليس به بأس قضاء الحاجات تفريج الكرب أحد أسبابها الصلاة على النبي لله عز وجل منائكة تصلي على العبد طالما يصلي على النبي فإن توقف توقفت فليقل العبد أو ليستكثر اللهم صل على محمد وآل محمد كم يعيش في الأرض اليوم من فقراء ومساكين وضعفاء ومحتاجون وكم يعيش في الأرض أيضا من أغنياء وأثرياء قسم الله عز وجل الرزق بين الناس لحكمة أرادها الله جل وعلا واختبر هؤلاء بأموالهم وغناهم وثرائهم واختبر هؤلاء بفقرهم وحاجتهم أما الغني الذي أعطاه الله عز وجل من رزقه ومن ماله جل وعلا أعطاه شيئا من رزق أخضره إن أنفق جزءا من هذا المال على الفقراء والمساكين فإن له به أجرا عظيما بل وصف الله عز وجل النفقة في سبيل الله والصدقة لله عز وجل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أي الحبة بسبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبلال أنفق بلال أنفق بلال ولا تخش من للعرش إقلالا ربو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق كل ماله في سبيل الله يأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا أبا بكر يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك فيقول تركت لهم الله ورسوله تركت لهم الله ورسوله هل مات أبو بكر جوعا هل مات عطشا هل مات من شدة الفقر لا والله أنفق في سبيل الله فأخلفه الله عز وجل خيرا بل أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما نقص مال من صدقه من ذا, الذي يقرب الله من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم إذا أردت هذه الفضيلة فتخيل يا عبد الله أن الصدق التي تخرجها دينارا أو درهما أو ريالا أو أي عملة كانت أو مادة عينية أو طعاما أو لباسا من الذي يقبلها من الذي يتقبلها الله عز وجل يتقبلها بيمينه جن وعلا الغني الحميد سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه شفت الفرس الصغير المهر الصغير كيف يحافظ الإنسان عليه فيربيه حتى يكبر هكذا يربي الله عز وجل وينمي ويعظم الصدقة فإذا جاء المؤمن يوم القيامة فإنه يرى حسن صدقاته حسنات جبالا من الحسنات مثل الذين ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سعنظلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة يوما قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا لن تنالوا البر حتى تنفط من أي شيء مما تحبون من أموالكم التي تحبونها من أنفس أموالكم وكان أحد الصحابة يقال له أبو طلحة الأنصار أبو طلحة الأنصار رضي الله عنه كانت عنده مزرعة مزرعة اسمها بيرحاء هذه المزرعة قريبة من مسجد النبي في قبلة المسجد وكان النبي أحيانا يخرج من المسجد فيدخلها ويشرب من مائها طبعا أبو طلح رضي الله عنه يفرح بهذا النبي يدخلها الصحابة يدخلون مزرعته هو وأهله وأولاده رجل أغناه الله عز وجل فلما سمع قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فإذا به يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله يا رسول الله أحب أموالي إلي مزرعتي التي سميتها بيرحا بيرحا أحب أموالي إلي وإني جعلتها صدقة لله عز وجل خلاص صادي أحب أموالي أكبر أموالي وأكثر تجارتي وأحلى ما عندي من الدنيا فصدقت بها لله عز وجل لأنه سمع الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الله منك الصدقة فاجعلها في أقربائك أي في الفقراء من أهلك من أقربائك الأقربون أولى بالمعروف فجعلها في أيتام وفقراء من أقربائه لأنه سمع قول الله لا تنالوا البر لا تنالوا البر حتى تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبوا أحيانا ترى بعض الناس تحسبهم أغنياء يلبسون كلباسنا يمشون مثلنا ربما إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء لكنهم في الحقيقة فقراء متعففون هكذا نسأل عن الفقراء نبحث عنهم ربما يكون في بيوت يستحون يستحون أن يطرقوا باب غني يستحون أن يخبروا الناس عن فقرهم أغناهم الله عز وجل غنى النفس لكنهم في الحقيقة فقراء لنبحث عنهم لنفتش عن الفقراء بين الناس كان علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل الصالح كان إذا أمس الناس في الليل ودخل الناس بيوتهم كان يعرف بيوت الفقراء الفقراء المساكين كل ليلة يحمل على ظهره كيسا من دقيق وبعض الطعام يحمله على ظهره رضي الله عنه ويمشي إلى بيوت الفقراء يضع عند كل بيت مؤونتهم كل ليلة يضع المؤونة عند باب بيت الفقراء ولا أحد يدري من الذي وضع الطعام عند باب البيت بالليل يتخفى والليل يستره يطرق بابا بابا فيضع الطعام عندهم لأنه تربى على يد الأولين من أبوه؟ إنه حسين سيد شباب أهل الجنة علي بن حسين ما علم الناس عنه إلا بعد وفاته علم الناس لأن الصدقة قد القطعت في زمنه لأولئك الفقراء فعلم الناس بعد وفاته من الذي كان يتصدق عليهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله رجل تصدق بيمينه بصدقة بيمينه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من ذا الذي يقرب الله من الذي يقرض الله قرضا حسما فيضاعفه له وله أجر كريم نحن ناص الله عز وجل والله عز وجل يغضب إن رأى عبده قد عصاه كيف نطفئ تلك الخطيئة كيف نجعل الله عز وجل يحلب علينا ويرحمنا جل وعلا كيف نطفئ نار تلك الخطايا والسيئات بصدقاتنا الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقات الإحسان إلى الناس المعروف وغذله للناس يوم من الأيام جاءت أهدئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاءتاً أهدئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يأمر بتقطيعها وتوزيعها فجاء لعائشة رضي الله عنها فسألها قال لها يا عائشة ماذا فعلت بالشياء قالت يا رسول الله تصدقت بها وما بقي إلا الكتف أبقت عائشة رضي الله عنها الكتف فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بالشاة كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة بقيت كلها إلا الكتف ما الذي يبقى ما نتصدق به وما ننفقه لله عز وجل هو الذي يبقى أما المال الذي ننفقه على حاجياتنا وعلى أنفسنا فإنه لا يبقى فإنه يفنى هذا المال ولا يبقى إلا ما ننفقه وندخره عند الله عز وجل فضيلة وأي فضيلة كل يوم يصبح فيه العباد ملكان سخرهم الله عز وجل يقول وحدهما اللهم أعطي منفقا خلف ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة برهان برهان على أي شيء على الإيمان أن الإنسان مؤمن بأن لها فضلا فيتصدق برهان خلفا على أن الإنسان أو العبد مؤمن بأن المال مال الله هو الذي أمرني وحثني على الإنفاق فأنفقت برهان على قوة الإيمان وعلى شدة اليقين برهان ولهذا الله عز وجل لما دع, دع المنافقين للإنفاق أمسكوا بل ما أنفقوا إلا وهم كارهون أما غير المؤمنين فما أنفقوا أصلا قال الله جل وعلا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 الله عز وجل ليس بحاجة لأموالنا التي نتصدق بها لكن هو يريد لنا الخير يريد الله عز وجل لنا الأجر العظيم لهذا يحثم على الإنفاق على التصدق كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة كان عنده بعض الضال ماذا يسمع بأمواله؟ يأتي إلى بلال الذي يعذب ويضرب ويهان في سبيل الله عز وجل فاشتريه. من صاحبه من مالكه بأغلى ثمن يدفع أبو بكر ينفق ماله يذهب ماله في سبيل الله عز وجل فيشتري بلالا فيعتقه يأتي إلى مملوك آخر إلى عبد آخر إلى أما إلى أولئك الذين يعذبون في بداية الإسلام ينفق أبو بكر من ماله فيشتريهم ثم يعتقهم لوجه الله عز وجل حتى أبو والد أبي بكر أنكر عليه ولم يكن أسلم في ذلك الوقت ما أسلم إلا بعد الفتح قال يا أبا بكر ماذا تصنع لو أنك اشتريت أناسا أقوياء ينفعونك بعد أن تعتقهم قال يا أبي أنا ما فعلتها لأجل هذا قال إذا ولم تصنع هذا أبو ما يعرف قال إنما أفعلها لوجه الله عز وجل فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَمْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى يقول أحدهم كلما ضاق معاشي وكلما ازدادت مصرفاتي وراتبي علمت أنه لم يكفيني لأخر الشهر يقول كلما حسر هذا تصدقت قيل له ولما قال لأنني أعلم أنني إذا تصدقت سيخلفني الله عز وجل المال نفسه وزيادة وسيبارك الله فيما بقي من أموالي خذ من أموالهم, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم, تطهرهم وتزكيهم بها أي أن هذه الصدقات التي نخرجها من أموالنا تطهر ما بقي من المال وتبارك فيه وتنميه كم من إنسان محتاج تصدق فأغناه الله جل وعلا هذه سنة كونية شرعية يمحق الله الربا يمحق الله الرباء ويربي الصدقات لما دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات الصحابة للتصدق وللانفاق في سبيل الله قبل المعركة إذا بهم يتصدقون من فضلهم ما عندهم اللي عند شوي الطعام أخرجها اللي عند بعض الدراهم أخرجها اللي عند أي شيء حتى أن بعضهم ما عنده إلا تمرة يتصدق بها في سبيل الله فرآهم من المنافقون فأخذوا يستهزئون يقولون لبعضهم الذي ما يملك شيئا الله غني عن صدقاتك ما وجدت إلا هذه التمرات ما وجدت إلا هذا الشعير ما وجدت إلا هذه الدراهم الله غني عنك يثبتونه وإذا رأوا غنيا من أغنياء المسلمين يتصدق بالكثير من الأموال أيضا استهزأوا به قالوا أنت مرائن أنت لست بمخلص أنت تريد السمعة والشهرة لا ترك هذا ولا ترك ذاك فدافع الله عن المنفقين المتصدقين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 من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهز الجيش كله من عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان جهز جيش العسرة بألف ناقة بأقتابها وأحلاسها ثم بألف أخرى ثم بألف ثالثة وهكذا عثمان يأتي بالنوق الكثير فينفقها كلها في سبيل الله حتى قال النبي بعد أن سر وجهه واستنار ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أنفق يا ابن آدم أنفق ابن آدم ينفق عليك قبل أن يأتي يوم يتحسر الإنسان والله يتحسر الإنسان يوم من الأيام إن عند أموال كدسها وأرصد خبأها وملايين راحت عليه مالك ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت أما ما تخزنه في البنوك ليس بمالك يا عبد الله زار النبي سعد بن أبي وقاص وكان مريضا قبل الهجرة فظن أنه سيموت قال يا رسول الله ليست عندي إلا بنت واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال أفأتصدق بنصف مالي قال لا شوفوا الصحابة يريدون قال أفأتصدق بثلث مالي قال نعم الثلث والثلث كثير يعني لا تتجاوز الثلث في تركتك تجعلها لله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قبير بما تعملون نريد رحمة الله بالصدقات نريد الظن يوم القيامة بالصدقات نريد أن نطفئ غرض الرب عز وجل علينا بالصدقات نريد أن يبارك الله في أموالنا بالصدقات نريد أن نداوي مرضاكم بالصدقات نريد أن ندفع مصارع السوء بالصدقات فصمائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة برهنة